فان امنوا هكر ون بورئنا و بو ايماننا بمثل ما امنتم به و ويتشت و ايمان بائنات و بورئ بائنات فقد اهتدوا هكذا او بدايتها تن قات و درس هكذا ون حقير و ان تولوا هكذا اوان جيوف الله اشتاخذ ايمانه فانما هم في شقاء او يتشقاقدا يتحربادا بالقل صدقا غمبالي صلى الله عليه وسلم معنوي قوي بامري يا وونت الله قد تعالى بيد قاره ستنش خراب يتوان خرابيتكي خرابيتوان مجرما انا قشتنا وان, وان, وان. ابدري خستنا وهو السميع العليم وخذ ارايها شميتش تهبت يا وارتن كاينه جههيا بوتجيني حتى اخذ الزانتن كانت تشحسيدي و نبيان الدليوان ده هيا بو بو سرمانه و خذت عالى سوزه خب جيئنا خرب جيتوان بلاوا اشبغ امبري بكير صلى بخذليه حتى هندك هادنا كوشتن و عندك هادنا داري اخستن و عندك ادي رازيل كرنب جزيئ زي رساله